الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام على النبي بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي أسميناها به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وتوقفنا عند قول الشيخ في الأحكام التكليفية قال والمندوب لغة المدعو مأخوذا من الند وهو الدعاء قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وقت ما يدعوهم لا يسألونه على ما قاله إيه؟ برهانا أي ما هو دليلك أو ما هي ايه حجتك الشاهد أن المندوب هو لغة المدعو واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب يبقى هو أمر من قبل الايه الشارع لكنه ليس على سبيل الالزام كالرواتب صلاه الايه الرواتب وكصلاه الضحى وكصلاه الستوك وغير ذلك من المستحبات والسنة في لسان الشارع أعم من السنة في لسان الأصوليين كلمة السنة في الكتاب والسنة قد تجدها تشمل الواجب والمستحب لكن السنة عند أهل الأصول لا تشمل إلا المستحب فقط لا يدخل فيها الواجب كما في الصحيحين حبيث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الجنازة فقرأ الفاتحة وأعلى بها صوته وقال لتعلم أنها سنة مع أن فراك الفاتحة في الصلاة ركن لما في صحيح مسلم من حديث يبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فهنا قال لتعلم أنها سنة مع أنها إيه ركن فكلمة السنة إذا وجدتها في الكتاب والسنة لا تحملها على معنى السنة التي درستها في أصول الفقه أو معنى السنة المعلوم عند الفقهاء لأن معنى السنة عند الفقهاء هي ما سوى الواجب اللي هو المندوب فقط معايا وكذلك قوله أنف رضي الله عنه كما في الصحيحين السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعة الإنسان إذا تزوج امراتا بكرا على امراته وجب عليه أن يقيم عندها سبعة لياه معي وإذا تزوج السيبة أقام عندها ثلاثا إن تزوج على امراته امراتا سيبة يعني كانت متزوجة من قبل أقام عندها ثلاثة ليال فقط معايا وكلمة السنة هنا معنها إيه الواجب وضح إبقى السنة في لسان الشارع أعم من السنة في لسان أو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين وضح الورق كان صعبا في الفهر الأسئلات منهاية لكن هو كان صعبا يعني فيه إبهامات طيب يعني لا يحتاج إلى تعليقات واضح الورق هو يعني أفوه لنحتاج إلى تعليقات فوقه قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب لأن الواجب على وجه الإيه؟ الإلزام والمندوب حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا كل هذه مسميات لكلمة المندوق إذا كرأت سنة تعرف أنها بمعنى المندوق أو بمعنى المستحب أو بمعنى النفل كل هذه متراضفات لكلمة واحدة وإن كان إن تغلت قد تجد بعض العلماء فرقات يعني في هذه الكلمات بتفريقات يعني بسيطه بينها وبين الايه بين كل كلمة و هي واخرى لكننا الآن الاقرب أن كل هذه الكلمات بمعنى ايه واحد هو ما يثاب فاعله ابتسالا ولا يعاقب تاركه هو ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام استدل لانها واجب في <تصفيق> كانوا يستنكروا ان نعم فكان ومستحب. ومستحب قال والمحرم لغه الممنوع يعني فعله فعلا امتثالا للسوابق اي نعم لا بد من وجود النيه لانها عباده كما سياتي معنا ان الحكم التكليف لا بد يكون معلوما به لماذا حتى تصح النية منه الحكم التكليف لابد أن تكون على دراية بأنه حكم تكليفي لماذا حتى توقع عن نية محلها لأن العبادات لابد لها من نية قال والمحرم لغة الممنوع كما قال رب العالمين وحرمنا عليه المراضع من قبل وقال تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين ثنة وقال الشاعر حرام على عين أن تطعم الكرة وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند قال المحرم اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالطرق ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالطرق كعقوق الوالدين يبقى لابد أن تسرق العقوق واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احتانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احتانا فنهى الشارع عن عقوق الوالدين نهيا على وجه الإلذان فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا على وجه الإلذان بالطرق المقروه قال وحكم المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقابه فاعله قال ويسمى محظورا او ممنوعا يبقى المحرم هذا يثاب تاركه ايه امتثالا ويستحق العقابه ف فاعله بعض الاصوليين يعني اذا تكلم على حكم المحرم قال يثاب تاركه نحن نقيد هذا الكلام بإيه؟ بالامتثال لأنه من الممكن أنه لم يسعى المحرم لأنه لم يطر لم على باله أصلاه ما فكر يوما في السرقة ما فكر يوما في مثلا إيه؟ الزنا فهذا لا يثاب على هذا الإيه؟ الترك معايا أما الذي يثاب على هذا الترك هو من أراد أن ينظر إلى النساء مثلا فتذكر رب العالمين فترك النظرة فهذا كما قال رب العالمين في الحديث الكدسي انما تركها من جرائي إذ هذا هو الذي يثاب على تركه معايا وتارك المحرم على درجات أولها إيه ألا يطرأ المحرم على باله أصلا هذه واحدة لما ذكرته الثانية أنه يتركها انه يتركها لله جل وعلا بعد ما هم بفعلها اصلا الثالث رجل تمنى رجل تمنى المحرم لكن لم يفعل اسبابه تمنى لكن ايه ما سعى في الحصول عليه كما قال الرجل لما راى رجلا اخر عنده مال و ينفذ هذا المال في معصية الله فقال لو أن لي كمال فلان لعملت فيه بمثل عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما بنيته في الوزر سواء كلا في الايه في الوزر سواء هذا الايه الثالث والرابع رجل فكر في الحرار وسعى في تحصيله لكنه لم يستطع أن يحصله أراد أن يقتل هذا الرجل المؤمن لكنه كتب قبل أن يقتله وهو يسعى في قتله فهذا أشد وهذا كفعل القتل كقتله بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي بكرتان رضي الله عنه قال النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار معايا قال يا رسول الله هذا القاتل فنبال بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا هذا كفعل القاتل وإن كان ابن حجر يقول وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا يعني هو يعاقب لكن بالتأكيد عقوبته لن تكون كفاعل القتل بالضبط هو يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا واضح الكلام وهذا الحديث محمول على المسلمين الذين يقتلون بعضهم بعض لرئاسة او لعصبية لا من يقاتل بعضه بعض نتيجة لتأويل عنده او لاعتقاد انه على صواب وهذا كفعل الصحابة رضي الله عنهم لما وقع القتال ونشب القتال بينهم لم يكن قتالا على سبيل البحث عن الرئاسة او على عصبية انما كان كل منهما يقاتل وهو يعتقد انه مصيب مصيب ولا بد ايه ان يقاتل على هذا معايا لذلك الامام النووي ننبه على ذلك فيقول واما كون القاتل والمقتول في اهل النار فمحمول على من لا تأويل له لان الرافضة عليهم نعنة الله يستدلون بهذا الحديث على أن الصحابة كفروا بالله عز وجل وعلى أن الصحابة في النار يوم القيامة لأنهم تقاتلوا او لأنهم قاتلوا بعضهم بعض والنبي قال القاتل والمقتول في النار هذا يدخل على عصبية أو لطلب رئاسة فقد أذكروا بعض أفراده و لا يعني ذلك انني اترك الكل يعني يكفي في البرهان على المعنى العام فردا من افراده لكنه سعى في تحصيله الذي قبله لم يسع في تحصيله امم خلاص كده تمام نعم انا كنت منتظر هذا السؤال من اول ما قلت تارك المحرم على اقساط ليقول لك الحديث في زكرا ابن رجب في الأربعين وشرحه هناك شرحا مفصلة فانا اريد ملخصا ما ذكره لان الهم على اقسام هناك فكرة هناك عزيمة وهناك ارادة كل منهم له حكم معي حتى لا تقول طيب هذا الاخر ان الله عز جل تجاوز لي عن ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكل كيبه هنا ايه هذا القسم الثالث الذي تمنى المحرة ولم يتبع في تحصيله يندرج تحت هذا الحديث فكيف يقول ده ايه فهما بنيتهما في الوزر سواء ارجع هناك لتجد ان المسألة مقسمة ابن حجر قسمها على ثلاثة وغيره قسمها على اربعة في جامع العلوم والحكم ابن راجر الحنبل تفسي تفسير رضو بالنية والعمل في الامور فيه بمعنى اللي, اللي عملها اي نعم هناك طبعا تفريقه بينهما هذا تعود في كتاب الاخلاص للدكتور الأشكر تجد هناك المساله مفصله تفصيلا تاما ايضا حلوه في التق ولا وليس في الاصول قال والمكروه لغه ان لغة المبغض كما قال رب العالمين ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين كذلك قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها معي يعني طيب قال المكروه استلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالطبع لا على وجه الإلزام بالطبع كالأخذ بالشمال والإعطاء بها هذا مكروه بخلاف الأكل بالشمال فهذا محرم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالطبع المحرم والمكروه حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله يبا يثاب ايه تاركه امتثالا ولا يعاقب ايه فاعله قال المباح لغة المعلن والمأذون فيه كما قال عبيد ابن الابرس ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا ولقد ابحت ما ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا قال استلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة يبقى لم يتعلق به طلب فعل ولم يتعلق به طلب ترك بل خير فيه لذلك قيدنا التعريف بقولنا لذاته لأنه لو دخل فيه غيره قد يختلف الحكم كما ذكرت في المرة الماضية بأن الشراء أصله مستحب أصله جائز معايا الشراء دائه جائز لكن السواك استعماله مستحب ولا أستطيع أن أحصل المستحب إلا بشراء السواك فيكون الشراء حينئذ مستحبا واضح قال ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة, وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل إن هو كان وسيلة لمأمور فأصبح مأمورا به لا يخرجه عن كونه في الأصل إيه؟ لأنه لو لا الوصف الوارد عليه ما خرج عن حكم المباح السفر مباح لكنه إذا كان السفر معصية فيأخذ حكم الصفر حينئذ حكم الإيه؟ المعصي يبقى الصفر حرام لأنه يتوصل به إلى فعل الزنى مثلا واضح لما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإحنا بكرنا المرة الماضية لماذا أدخله؟ الأصوليون المباح في الأحكام التكليفية لماذا أدخل الأصوليون المباحة في الأحكام التكليفية أزعى لو أن أنتو بتطلعوا كل ما عندي مثلا أو أنا بتطلع كل ما عندي عشان تفهمه إذا كده الدرس كده لو رحت الدرس الفرنساوي المدرس بقول لك إيه انا بقول لك كل حاجه وبفهمك ما تقليش بقى زي المره القادمه ايه ما انتش اذا بتاخد حقي لو زي اخد ايه حقي واضح يبقى لازم ما تسكتش الف وهو لما أنا ما طرش اعمل لذهنك ايوه لا من لن اتعدى الى غيرك اللي بعد تذكر شيئا اينا مم. ما بيتحركش انا معاك لغايه ما تتكلم ايوه لو ااا قولوا لنا ان قومنا او سلوانا بدل شيء اتفق ده لماذا ادخلنا المباح في الاحكام التكليفيه لا كان لا يوجد نهي لماذا ادخلنا المباح في الاحكام التكليفيه الشرع على سبيل المسامحة أوكي. تكميلاً للإيه؟ للقسمة عزيمه ذكر إن شاء الله بعد إيه اللي انقطعها يكون فيه امتحان في الأحكام التكلفية والوضعية ما خلص النهارة إن شاء الله قال والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ليكن في علمك أن المباح هذا يعني أخذ حيزاً كبيراً جدا عند علماء الأصول في الموافقات في وصول الشريعة أفرض له صفحات عدة لدرجة أن المباح كاد أن يأخذ المجلد الأول على بال الطبع هي ست مجلدات أن يأخذ المجلد الأول كله إحنا اختزلنا في المرحلة الاتبائية على ربع صفحة معي قال ويسمى حلالا وجائزا هذا هو المباح قال الاحكام والوضعيه اذا انتهينا من الاحكام التكلفية وهي خمسه واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم في معنى اننا اصلا بالارض الذي دوت إلى الذي صرف الى الكراهه هذا مااله في كتب الفقه وليس في كتب الاصول كما قال الإمام الغزالي في المستصفة ليس من الإنصاف محاكمة الأصوليين على أمثلتهم هو يمثل كما شاء انت ما جيش تقول بقى هذا الكلام ليس على الراجح فين الدليل أصل هو ما له علاقة بذلك هو يمثل لك بتمثيل قد يعني يتوافق معك في دراستك في الفقه وقد لا يتوافق لكن هنا المفروض أن تفهم المثال بس مع القاعدة فقط وإلا لما ندخل في التابة الوجيز نذهب الدكتور أصلا المؤلف لكتاب حانتي يبقى هتتعب معه جدا لو عملته بهذه الطريقة لأن كثير من أحكام لأن كثيرة من احكام الأحناف قد تخالف لإيه الأدلة إذا بقى كنا ندرس فيه الفقر فهو تفهم المثال مع القاعدة التي ذكرها كون بقى المثال من ناحية الأدلة لا يصح هذه مثالة إيه أخرى لذلك قال الغزالي ليس من الإنصاف محاكمة الأصوليين في أمثلته قال الأحكام والوضعية الأحكام والوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ما وضعه ما وضعه الشارع من أمارات أي علامات لثبوت أو انتفاء الآن نحن في محكمة أمام القاضي وأنا المدعي وأنت المدعى عليك وأنا المدعي قد أتيت بشهود واستوفيت عدد الإيه؟ الشهود هنا ما أدعيه به ما أدعي به عليك قد ثابتا لماذا؟ لأنني أتيت بالشهود الذين يشهدون بإيه؟ بذلك معايا؟ لثبوت يبقى كده المسألة المدعى ثابتت ليه؟ لأنني استكملت الشهود فيبهب أن الشهود كانوا أقرباء لي إيه بحين إذن إيه لا تصح هذه الشهادة فتكون المسألة المدعى منتفية لا يحسب أو لا يحكم للمدعي بما ادعى واضح يبقى ما وضعوا الشارع من أمارات أي علامات على ثبوت المسألة أو على انتفاء المسألة النفوذ العقد إذا كان عقد البيع تاما شروطه فدليل على إيه على نفوض هذا البيع ينتقل إليك الكتاب وينتقل إليه المال مثلا أو الغاء إذا كان العقد إيه فاسدا نخلص من ذلك بأن الأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع علامة على أمر ما معيك ممكن نخلص بتعريف الأحكام الوضعية بهذا التعريف ألا وهو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر إذا كنت مثلا قريبا للميت هذا علامة على أنك ترث منه معي دعا مثلا إيه للمسألة مثلا يبقى خطاب الله <تصفيق> الآن أنت قريب للميت ومات الميت فأشر جعل القرابة علامة على ثبوت الإرث أنت قتلت من ترثه الشارع جعل قتلك لي مورثك علامة على انتفاء إرثك منه لأن ترث منه لأنك قتلته واضح كده قال يبقى الأحكام الوضعية إيه؟ خطاب الله بجعل أمر ما علامة على امر آخر والأحكام الوضعية خمسة السبب والشرط والمانع والصحة والفساد دي الأحكام الإيه؟ الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفاسد السبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء ده معنى لإيه لا خليك معي بعد عشان بس نسخة من الأول عم حاجة سهل. السبب ده إيه لغة ما يتوصل به إلى الشيء كما قال الشاعر ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بثلمه يبقى كالطريق تسير عليه لتصل الى ما تريد فهو ما يتوصل به إلى الشيء أما اصطلاحا في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر يلزم من زوال الشمس وجود الظهر ويلزم من عدم الزوال عدم الظهر معي يبقى الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر صح القرابة سبب للإرث يبقى يلزم من عدم القرابة عدم الإرث ولا يلزم من وجود القرابة وجود الايه صح كلام بها ولا يلزم امه لذا يكون ايه ليه يسكت ليه كم الان القرابة هذه معي احنا قلنا السبب ايه ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدم القرابة عدم الايه الارج طيب ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من وجود القرابه صح الكلام ده نعم انا في السبب الان يطلعه اذا جاء منادى يا ما قالوا حاجه ثانيه صح كده يبقى الوجودي معنى حجبه مثلا معايا بلاش حجبه قتل مورثه كان كافرا ومورثه مسلمه يبقى السبب عندي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه العدم ما يلزم من زوال وجود زوال الشمس وجود الايه صلاه الظهر مثلا او ما يلزم من وجود اذلنا وجود الايه الحد ويلزم من عدم اذلنا عدم الايه الحد صح طيب ايضا كالجنون لوجوب الحجر انسان مجنون يلزم من وجود الجنون وجوب الايه الحجر عليه لان لابد ان يكون هناك ايه ولي له يرعى مصالحه ويتصرف في املاكه ويلزم من عدم الجنون عدم الايه الحجر واضح يلزم من النطق بالطلاق وقوع الفرقه صح ويلزم من عدم الطلاق عدم الايه الفرقه ادي كلها ايه امثله يلزم من حلته في يمينه الكفار صح و مثلا مثلا ويلزم من عدم الايه الحنس في اليمين عدم الايه الكفاره يبقى كل هذه امثله للايه للسبب خليك معايا كل هذه الامثله سببا لوجوب شيء ما صح؟ احنا قلنا مثلا الزنى لوجوب الحج الجنون لوجوب الحج دلوق الشم لوجوب الظهر الجنابة لوجوب الغصر النصاب لوجوب الزكاة الاتلاف لوجوب الضمان اتلافت شيئا بتفريط منك مثلا يلزمك ايه ضمان هذا الشيء النتك بالطلاق لوقوع الفرقة مفهوم وقد يكون السبب لشيء اخر غير الوجوب لوجود الاسكار في الخمر حرم الخمر معايا ايبا هنا دا سبب وجوب ولا السبب دا لتحريم لتحريم صح ولا لا الضرورة سبب لحل الميت يبقى ده سبب لحل شيء اللي قابله كان سبب لحرمة شيء اللي قابله كان سبب لوجوب إيه؟ شيء القرابة سبب للولاية الولي بتاع مثلا هبقى أن مثلا امرأة وليها هو أبوها صح؟ طب القرابه هنا ايه؟ الابوه معايا وكذلك القرابة سبب للارث عشان انا قريب له ارث صح لا ماليش دعوه بالموانع الاخرى انا بتكلم كل حاجه على حده قال وعقد الزوج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين يبقى ده سبب لايه لحل شيء ما فاهمين اصعب ما تجده في أصول الفقه هي الأمثلة التي لم تدرسها بعض في علم الفقه هذا أصعب شيء ليه؟ لأن كل هذه الباب أنت لم تدرسها بعض ممكن لما يأتي مثال في الطهارة والصلاة هتفهموا ليه حتى وإن لم تدرس الطهارة والصلاة لكن مثلا الجنابة لوجوب الغصف هبأ أنك لم تدرس ان من موجبات الغصف الجنابة لكن هتفهم المثال خلاص لو أنا أجنب إذا لازم أن أغتسك بخلاف بقى الامثله اللي هي في المعاملات او في الذكاء او في الحج معايا لذلك اختلف العلماء هل يدرسوا او هل تدرس مادة أصول الفقه قبل دراسة الفقه ولا بعد دراسه الفقه الاقرب الايه التفصيل بعد قطع شوط في دراسة الفقه تدرس مادة أصول الفقه لما تنتهي العبادات على الاقل تدرس ايه اصول الفكر. لكن انا هنا نسير على الايه؟ على القول الاول واضح السبب صعب مفهوم المجد وانا اخلص وقولك اشرحنا اقولتو كده طه تشارحنا بدون كتابة لحد لانت فاهم وتقول كنت بخلص مثلا قاعدة ات وخلي العين يشرح قبل ما اصرف من الحصة طبعا انتم مشاهلا لكن اقصد تمثيل ذلك بال... خل... لو تهمت تقول ايتبقى لك الحافظ طيب نكمل ونكتفي الحمد لله ثانيا الشرط لغة العلامة ومن قوله تعالى فهل ينظرون إلى الثاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد جاءت علاماتها الشرط الصلاحة ما يلزم من عدمه إليه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود تحب ايه دي ساي بقى معي هلأ هذه العبارة الصحيحة السبب ضد المانا تبدأ انت تقول بقى طب السبب ايه والمانا استخرج من آية الكريمة ايه الاحكام الوضعية امثلة ايه اسئلة تطبيق يتحطي لك بقى في الايه انت عارف مصطلح الحديث كده لم تفهم مصطلح الحديث الا بيدخال يدك في العامة لازم تشتغل بأيديك لازم بقى تشتغل وتبدأ أصلا تفهم إزاي تحقق مثلا حديث تطبق هذا الكلام عمليا تواف قدام خطب كده طلع تهذيب التهذيب وتشوف بقى الراجل ده ابن حجر قال في إيه ثقة طب تنظر ليه الراجل التاني فيه السند ده ثقة ولا مش ثقة ده ده, ده مبهم طب هل لحد يذكره في تورك الحديث لازم تبدأ تشتغل بإيه بأيديك عشان تفهم وإلا كل هذا يكون إيه مسألة, إيه مسألة إيه؟ نظري مش تطبيق التجويد لو حفظت الشاطبية ومثلا تحصل الأطفال والجزرية كل هذا ولم تطبق لم تستفيد منه على بد أن كذلك في أصول الثق أبدأ أأتيك باب الآيات وتريد صغة عموم فين صغة العموم ده اللي هي شيخ بصحاق اللي دائما يذكره في ثنايا كلامه وفي طيات كلامه من أجل ذلك كثير من الناس لا يفهموا كلامه انا وابدا اقول لك هو لا نكره في سياق النثر تفيد العموم والناس لا خافين من النفي يطلع في الاخر مش عارفين فين العموم ده شيء طبيعي معايا فتبدا تفهم ده الكلام ده الشرط لغه العلامه ما يلزم من عدمه الايه العدم ماشي تعريف السبب ازاي بقى نفس التعريف اذا كان انا بقول ما يلزم من عدمه الايه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود صح؟ يبقى ضد الشرط صح؟ لا يبقى زي الطهارة حاولنا يلزم من وجوده من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة صح؟ معي ماجد؟ المادة دي مادة فا مش مشكلة ما تقول ايه لا او اقول تاني مرة وطنو ثلاثة لكن هتفتحي لانشانفها معي تعريفان السبب ما يلزم من وجوده الوجود لم انت هتخذ الورق ولا عشان تباني بس ماشي. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم الشرق ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ايكتب بالمانع بالمرة لكي يكون عندك الثلاثة شباني. انا قلته مرتين بل ثلاثة المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود لما تصدع قولي انا كنت اعطيتلي سبتي فمرة شرح نظم الورقات فكام تقوليه ده سهل جيد انا مكرر عليها اللي من دول انها تسمع على الشرطة عشان هامتحانها كما امتحنوكم يعني فتقولي على فكرة الكتاب ده انت كنت بتقولي اسهل من نظم الورقات طلع اصلا الكتاب ده صعب جدا ده انت في الشر عملت ولوم كلام وفي الاخر تقولون ايه وهذا سايتي معنا ان شاء الله طب بتقولوا ليه يعني اقول المطلق المقيد و عليه مثال فتقول انت و قلتوا ليه قلوم باب المطلق والمقيد سايتي معنا فذا ما انت اعمل تطلعنا وبعكفل اخي تقول ايه لما حد قلت لك الشرام تقول له وهذا سايتي معنا مع ازاي فهو الكتاب سايلي جدا لازلته عند رأيي هذا الكتاب يعني ان لم تدرسه يعني سيصب عليك جدا سهم مادة الأصول بل هو أسهل بكثير من نظم الوراقات ويقسم الزهد الدرج ده زي ما شاء وصحابي سامعني هنقسمه بسهولة جداً في مادة الأصول لكن اسهم لإيه الكلام يبقى الآن الشرط إيه؟ احنا قلنا الشرط إزاي لإيه؟ الطهار الشرط أيضاً مثل حضور الشاهدين يبقى يلزم من عدم الشاهدين عدم صحة الزواج ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود الايه الزواج معايا واضحه دي انتبه هناك فرق بين الشرط والركن كلاهما يتفق في لابد من وجودهما لصحه الوجود الشرعي لابد من الطهاره ولا بد من الركوع عشان تكون الصلاه ايه صحيح مع أن الطهارة شرق والركوع ركن يبقى يتفقان فيه لابد من وجودهما لصحة الفعل صح ويختلفان أن الركن داخل الشيء وأن الشرطة خارج الشيء انت بتتطهر تتطهر قبل الايه الصلاة يبقى شرق طب بتركع قبل الصلاة جوة الصلاة يبقى ركن ماشي كده يبقى كلا من الشرط والركن يتوقف عليه وجود الشيء ويختلفان في الشرط أمر خارج وأن الركن أمر دا خيلون معاك دا؟ واضح؟ لأ ما هي دا في الأسئلة اللي أنا ذكرت في النهاية خالص على ما تم دراسته 15 سؤال يحلون بقى وأنتقبل إن شاء الله في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الاول سنة تسعين بعد الالفين معايا نتلاقش بقى حول هذه الاسئلة من لابد ان اطرف لك مجالا مجالا للتفكير طي المانع لغة اسم فاعل من المانع وهو الحج واستلاحا ما يلزم من وجوده العدم يلزم وجود القتل عدم الارف يلزم من وجود القتل عدم الارف ولا يلزم من عدم القتل وجود الإرف مش معناه أنه لم يقتل يبقى هيرف لسه على قيد الحياة معايا يبقى ولا يلزم من عدم القتل وجود الإيه الإرف يابتان المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود مفهوم يا أناس مفهوم يا ماجد انتبه وهناك فرق ما بين مانع الصحة ومانع الوجوب هناك شيء قد يرد فيمنع وجوب الشيء وهناك شيء قد يرد فيمنع من صحة الشيء دعوك معي كم دا لنت درست في الترقب لي ولا درست وين معي فمانع الصحة مثلا المرأة الحائض يبقى يلزم من وجود الحائض عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة معايا يبقى الحيض ده مانع من صحة الشيء صح طيب الابوة مانعة من وجوب اقامة الحد على الوالد ده مانع وجوب يعني ايه انسان قتل انسانا طيب يبقى لابد من وجود الايه القصة صح فنظرنا فوجدنا ان القاتل هو الابو فعند العلماء قاعدة قالوا لا يقتلوا الأصل بقتل الفرع وأن الإبوة مانعة من القصاص لأن الوالد هو الذي قتله لا يقتص منه لا يكون الفرع سبب في إبادة الأصل معايا؟ وإن كان هذه القاعدة محل خلاف عند أهل الثق لكن إحنا إيه؟ يعني ده مثال لمانع على الوجوب يبقى مانع الوجوب اللي جواته مانعته من وجوب الايه القصاص معايا طيب برضه مانع الصحه ك العده انسان تزوج امراه في وقت العده يبقى هذه العده تمنع صحة الايه النكاح مفهوم كده كده خلصنا كده الاحكام الوضعيه خلصنا الثلاث طيب يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة انا أقول إيه الحيض الآن موجود صح؟ هذا الحيض يمنع من صحة الصلاة طيب هب أن الحيض منتفي ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاه من كل الوجوب يا معايا ليه لان قد ينتفي الحيض وقد لا تصح الصلاه لسبب اخر وقد لا تصلي المره فاصله مانع الصحه ومانع الوجوب الآن في موضوع العده او موضوع الحيض هذا يمنع من صح يمنع صحه الشيء صح الادوه مانعه من وجوب شيء واضح هي دي مانع الصحه او دي الوجوب وصلت طيب قالنا الشيخ سبب كان ممكن لكل شيء سبب يعني اي يؤدي للوجوب سبب يؤدي للحرمه سبب يؤدي للحليه اي مكان يبقى أنا كده الأحكام الوضعية خمسة أحكام سبب شرط مانع صحة تفاق السبب لغة والصلاح معي تحتي السبب قد يكون إلى وجوب قد يكون إلى غير ذلك الشرط لغة والصلاح والصرط ما بين الشرط والروك المانع لغة والصلاح ومانع الصحة ومانع الوجوب الصحة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فالصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا فالصحيح من العبادات ما برئت به الزنة وثقط به الطلب يبقى احنا بنكلم على الصحيح والصحيح ده صحيح يدخل فيه العبادات ويدخل فيه المعاملات كلاهما حكمه أو تعريفه تتركت بآثاره عليه سواء كانت عبادة أو معاملة والصحيح من العبادة لو انت صليت صلاة صحيحة أقول لك برئت ذمتك من هذه الصلاة وسقطت عنك المطالبة بهذه الصلاة معيها الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا أنت تمتلك الشيء الذي تبيعه وأنا أمتلك المال الذي سأشتري به هذا الشيء وكلاهما مثلا موجود فأنت أعطيتني الكتاب وأنا أعطيتك المال صح هذا عقد إيه؟ صحيح ترتب عليه انتقال المال إليك وانتقاله المعيني إلي او انتقاله الشيء النبيعي إلي صحيح العباده بمعنى يعني مثلا إن تأتي في انتبه اللي هي بتاع بقى الصحيح ما انا تحت السبب عمل انتبه والشرط انتبه والمنع انتبه والصحيح انتبه والفاسد انتبه معايا فدي انا ارجعتوها لي النهاية. الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه يعني هو بقول لك لن نحكم على الشيء بالصحة إلا إذا كانت شروطه موجودة وكانت موانعه منتفية لن أحكم على فلان بالكفر إلا بعد وجود شروط التفسير وانتفاء موانع التكفير إذا انتفاء الموانع ووجدت الشروط حكمت عليه بالكفر إذا وجدت شروطه البيع وانتفاء موانع البيع حكمت على العقد بالصفة إذا وجدت شروطه الصلاة وانتفاء موانع الصلاة حكمت على الصلاة بالصفة خبتك أن كل مسألة في الفقر هي أصالة تنبني على مسألة في الأصول معايا وان المادة الأصولية هي المادة الفارقة بين طلبة العالم أصول الفقهة هي التي يفترق فيها الناس أقصد بالناس العلماء وطلبة العالم هي هذه المادة بصفة خاصة لأن الفقه ما الفقه علي أساس ينبني على أصول الفقه ا لم يتقن المرء اصول الفقه لن يتقن الفقه اصلا معايا فالكتب الاصوليه دائما هي الكتب الفارقه بين طلبه العلم قد يعني تطلب العلم سنين عدده ولا تسمع عن شيء اسمه الاشباه والنظائر ولا تسمع عن شيء اسمه القواعد الفقهيه ولا تسمع عن شيء اسمه الضوابط الفقهيه ولا تسمع عن شيء اسمه مثلا ال القيود التي تربط الأبواب بعضها البعض كل هذه الكتب أصالة أصولية الأشبه والنظار بفهم الجوال المسائل التي تشابر بعضها بأي قيد نربطها القاعدة الفقهية وما الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية وبين الضابط الفقه ده اللي بإيه ده الذي يجعلك إذا استنبطت حكما استنبطته صحيحا عشان كده أقول ليه لازما تتقن هذه المادة بقى تدرسها مرة مرتين ثلاثة مرات المهم ان تفهمها نجلس الى الفجر الى الساعة الثانية عشرة لا يعنيني ما يعني ان تفهم هذه المدر ليه الانسان قد يبذل جهدا لكنه اذا وجد بعد ذلك الثمرة نفي كل الجهد انت تعرفوا اننا مثلا بعد سنتين او بعد ثلاث انقدر الله ودرسنا مع الله مثلا كتاب الوريذ والمذكرة وكذا او حتى ان لم نزد عن هذا الكتاب لكن مثلا بعد سنتين وجدت مثلا ايه انس بيدي في زوير اصول الثقة دي عمر مثلا بيدي في ابلي اصول الثقة انس بيدي عند الاستاذ اصول الثقة محمد بيدي في كفر مصالحة اصول الثقة ده الانسان يهون عليه كل جاهد بالضبط كالمسألة العلمية التي تقف امامها ممكن تبذل فيها كل اليوم والليلة لكن والله بعد ما تجد الاجابه وبعد ما تجد المساله تنسى كل شيء كان ده الوقت ده ما قضيته اصلا في ايه في المساله مع انك في طيات بحثك انت تعبان جدا وفعلا بذلت وقتا وما زلت جهدا لكن لما تجد النتيجه تنسا كل ينسا كل شيء معايا فانا مهم ايه انت تفهم فانا اسير خطوه بخطوه قال ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه فإذا فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنع في الصحة طيب أمثلة قال مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة إن صلى بلا طهارة كانت صلاته باطلة وفاسدة مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزان قال لا كذا ما ليس عندك فهذا العقد فاسدا فهذا العقد فاسد وباطل ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي جه بعد الصبح صلى صلاة الصبح صلاة مطلقة أصلي لا رفاكه وليست ذات سبب فهذا النفل المطلق صلاته غير صحيحة لوجود مانع من صحتها وهو وجود وقت الناهي مع أن المسألة أصلاً مختلف إيه فيها وهذا محلو في الفقر ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح ما المانع من صحة هذا البيع المانع هو نداء الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع مع أن بعض العلماء قال نحكم بالعقد لس ندخل في الساقة يعني خلاص المثال إيه إن إنسان إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فهذا البيع غير صحيح لأن الله جل وعلا أمره بتركب إيه البيع على وجه لا يباح لأن هناك وجه إذا حدث البيع من خلاله صح البيع إذا كنت لا أجد ماء للوضوء فهنا تعين شراء الإيه؟ الماء فيجوز حينئذ بيع الماء معايا إذا كنت لا أجد ملابس لستر العورة حينئذ تعين علي شراء ملابس فيجوز الإيه؟ فيلزم الإيه؟ البيع حينئذ واضح كده أي صال في الصحة الصحة <تصفيق> ده بين الضد إلا في انتبه بتاعه الفاسد عشان ده تفصيل عند الحنابلة نعم ما لا بد ان ياتي بمثال لكن شبه كده اصلا الفساد لغه ضد الصلاح طيب انتبه بقى بتاعه الصحيح لا تلازم بين صحه العباده وبين حصول الاجر بها وقبولها. قد تكون العبادة صحيحة لكنها غير مقبولة عند رب العالمين معي قال فمتى استكملت العبادة شروطها وأركانها وانتفت مفسداتها صحة أجزاء ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء لقول النبي صلى الله كان في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى واضح وصل كده هو ده السؤال نحن نحكم على الرجل اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله بالاسلام وان ما في باطنه فهذا لم نؤمر بأن من في بغاطن عباد قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا ده معناك ليه في اللغة استلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدة واضح كده الفاسد من العبادات ما لا تبرع به الزمة ولا يفكت به الطلب كالصلاة قبل وقتها طب الصلاة قبل وقتها هنا الصلاة لا تصح ليه نعم يبقى هنا الانتفائل ايه الشرط وكذلك لان السبب لم ايه لم يوجد السبب لم يوجد لوجوب الصلاة فلا تلزموا الصلاة ولو وقعت لم تصح الشيخ نقولنا السبب معناه ايه ها؟ ولا يلزم بس كيف طيب خلص قال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول بيع المجهول هذا ورد النهي عنه عندي سيارة بكم تبيعها قال بأربعين ألفه قال اشتريتها هذا لا يصح لماذا لأن السيارة قد تكون استضمت بشيء ما فنقص أجرها أو نقص ثمنها فيكون هذا إيه؟ بيع على مجهول في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صفرنا نهى عن بيع الحصاف وعن بيع الغرار الغرار اللي هو الايه الخباعة معي وهي باية هو إذا وقعت حصاتك على أي شيء فهو لك بكذا وقعت لا والله الحصاء على قلنثوة لا تساوي جنيهين فبعاها لك بعشرة جنيهات فهنا ورد الناهي عن باية الحصاء واضح واضح قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لماذا أولا لأن ذلك من تعدي حدود الله ثانيا واتخاذ آياته هزوا ولأن ذلك من اتخاذ آياته هزوا ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله كما في الصحيحين من حديث عائشة مبال أقوام يشترطون شروطا ليست من أو مبالغة من الشرطون شروطا ليست في كتاب الله ف يعني ما كان فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط بس انتبه لأن هذه الشروط هي التي تخالف ما ذكره الله أو رسول الله ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن تشترط شروطا في البيت بل يجوز لكنها لا تخالف ما هو إيه منصوص عليك يعني لا حرج أن تشترط بأن ينقل لك أنث الكتاب إلى البيت لأن هذا الشرط لا يخالف ما هو منصوص عليه في الكتاب والإيه والثنة بعكس ما إذا يعني قلت له انا ا ابيع لك مثلا ايه الكتاب مثلا ب جنيه على شرط الا تبيعه لاحد بيخالف اصلا مقتضى العقد العقد بيقول لي ان اذا تلف شيئا تصرفت فيه بما شئت لذلك يسميه العلماء هذا شرط فاسد غير مفسد للعقد يعني انا اساله ماشي ويأخذ الكتاب ويتصرف فيه بما شاء إلى غيظة ثالث من الشروط طيب قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا الشروطا ليست في كتاب الله انتبه وهنا عند الحنابلة الفاسد بمعنى الباطل في كل الأبواب إلا في بابين الفاسد بمعنى الباطل لك أن تقول الصلاة فاسدة او الصلاة باطلة الحج فاسد لا بلاش فيه لشان الحج والنكاح مخالف فيه معايا العقد فاسد او العقد ايه باطل عقد البيع يعني يبقى لك ان تعذر بكلمة الفاسد مكان البطلان وبكلمة الباطل مكان الايه الفاسد الا في بابين في باب الحج وبالنكاح الحج قال ما ارتد فيه الانسان عن الاسلام فهذا باطلنا ارتد فيه عن الاسلام هذا ايه باطل والذي جامع فيه المسلم قبل التحلل الاول هذا عقد فاسد طب لماذا يعني خالقتم قالوا لانه في العقد الباطل لا يلزمه المضي في الحج ارتد عن الاسلام خلاص لا يلزمه إيه؟ ان يكمل المناس لكنه في العقد الفاسد يلزمه المضي في المناسك إنسان جامع قبل التحل الأول هذا يلزمه أن يكمل المناسك وأن يأتي بالحج من العام القادم إلى غير ذلك من العقوبات التي وقعوها عليه يبقى هنا إيه؟ قالوا الباطل بخلاف الفاسد والباطل له أحكام والفاسد له أحكام يبقى الباطل في الحج عند الحنابلة والذي جامع فيه المرء قبل التحلل الأول ولا الفاسد ده الفاسد والباطل هو مرتد فيه الإنسان عن الإسلام واضحة بيه طيب الأحكام إيه الباطل لا يلزمه المضي فيه الفاسد يلزمه المضي فيه الباب الثاني هو باب النكاح قالوا النكاح المختلف في صحته هذا الفاسد وأما المجمع على على أنه غير الصحيح هذا الباطل انسان نكح أمة أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح صح فهو عقد باطل إنسان تزوج بغير شهود محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال النكاح لا يصح ليه؟ لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل معايا فقالوا الفاسد ما اختلث العلماء في صحتي او عدم صحتي يبقى دل ايه الفاسد انسان تزوج بغير ولي محل خلاف بين اهل العلم معايا ازاي فهذا ايه فاسد طبعا محل خلاف والخلاف فيه ضعيف او يكاد ان يكون خلاف اصلا عند بعض العلماء خلاف غير معتبر بالخص في مسألة النكاح بغير ولي لانه الشاهدين هذا محل خلاف شديد بين أهل العلم منه من ضعف الحديث يعني مسألة مفصلة لكن أقول مختلف فيه فوافات وما أجمع على تحريم فوافات باطل عقد النكاح الباطل لا يلزم المرء أن يطلق فيه انسان تزوج بأخته لا يلزمنا أن نقول له طلق امرأتك لأنها ليست امرأتك معايا كده ولأن أيضا الرجل الذي سيأتي ليتزوج من أخته لن يثاوره الشك أنها امرأة رجل آخر ليه لأنه عنده أصلا محدش قال له من العلماء أن النكاح اللي أبدك ده كان نكاحا صحيح بخلاف بقى العقد الفاسد في النكاح يلزمه أن يطلق لا لتزوج بدون شهود أو تزوجه بدون ولي لابد أن يقول للمرأة أن طالق لماذا؟ لأن هذا العقد صححه بعض أهل العلم ولأن الزوجة الذي سيأتي ليتزوج من هذه المرأة قد يقع في قلبه أن النكاح الآخر ما زال قائما فلابد في من إيقاع الطلاق واضح؟ إذا عند الحنابلة الباطل بمعنى إيه؟ الفاسد إلا في موضعين الموضع الأول في الحج ما فيه المرء عن الإسلام هو باطل وما كان قبل, الجما... قبل التحلل الأول فهو فاسد والموضع الثاني هو النكاح ما اختلف في صحته وعدم صحته فهو الفاسد وما لم يختلف فيه فهو الباطل ووضح كما شخص <تصفيق> خلزة معتوار يعني إيه <تصفيق> إيه فزعلها مختلف فيه عند الحنابلة <تصفيق> يعني هذه التفرقه عند الحنابلة في الفاسد والباقي عند غيرهم لم يفرقوا بهذا التفريق وكان حنفيه لهم تفريق آخر ما نهي عنه لثاته وما نهي عنه لوصفه ما نهي عنه لثاته هذا هو الباقي وما نهي عنه لوصفه والفاسد الشاهد يعني ان ايه هذه التفرقه عند الايه لكن احكامها صحيحا لو نظرت في الأدلة لو وجدت أن هذه الأحكام إيه؟ صحيحة قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موبعين الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه ما ارتد فيه عن الإسلام ما ارتد فيه عن الإسلام والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد مختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطلات ما اجمعوا على بطلانه كنكاح معتدة اللي في حال العدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واضح؟ أي سؤال؟ ها؟ ذاك في, في, في, في لا في كان نكاح بلا ولي النكاح, النكاح بلا شهود كل هذا ما كان عند سوى الحنابلتي او ما كان عند الحنابلة صحيح فما سواه لا يصح هذا عندهم يعني لما يقولون الفاسق مختلف العلماء في فساده نكاح بدولى بلا, بلا ولي هذا عندهم انكاح بدولي ايه لا يصح انكاح بشوط لا يصح معايا فقط باخلال الايه الاخر الباطل المرتد فيه المقصود ده في عن الاسلام يعني ماذا تريد أن تقول الا كلمه اثنين عند الحنابلة التفريق بين الكلمتين فيها هذين البابين عند الحنابلة فقط اي نعم وإن كان قد لا أقول بكلام العلماء لكنني أصل إلى نفس أحكامه معايا؟ ابن حز لا يأخذوا بالقيام لكنه في مواطن كثيرة يصل إلى نفس الحكم الذي وصل إليه من أخذ بالقيام معايا؟ أصل مثل دي أصل ما نطورش أصل مثل دي يعني وإن كان هو في مواطن يعني في بعض المواطن كده عقله يقفل على المسألة النبي سعى سنها عن البول في الماء الراكد يجوز التغوط يبقى النبي سعى سنها أن تتبول في الماء الذي لا يجري هو يجي وليه خلاص نقص على ما ذكره النبي يجوز أن تتغوط في الماء الراكد طب ما لأيه إلا واحد معي المرأة النبي سعى سنها مسؤول عاء إذنها صماتها المرأة البكر إذا قيل لها فلانا يطلب زواجك ف... يعني تسكت فنعلم ان هذا السكوت هو رمز قبوله هو عنده يقول لو ان المرأة تتكلمت لا لا يكون هذا يعني اذن بقبول الزواج بل لو تكلمت يعني لا نحكم لها بالايه بانها قبلته حتى لو قالت ايه قبلته يعني فانا اقصد إيه؟ ان هنا الفاسد الباطل قد تجد بعض العناء لا يفرقون هذا التفريق بل هو فعلا هناك بعض العناء لا يفرقون هذا التفريق لكن في الفاسد يصلون الى نفس الحق انه يلزمه المضي فيه وعليه بدنه وان كان يختلف منه هل عليه بدنه ولا يعني تجزئه فقط كذا في بعض الإيه المسائل لكن دون ان تكون كلها هل <تصفيق> عند الاصوليين لكل شيء شيء إذا الشهود اتيت بهما ولم يكن هناك مانع من قبول شهاده شهادتهما يبقى كده ايه تكون ثبتت الشهادة. لكن هل الحكم بقى يكون صحيحا ام لا يعني نحكم لو بالنفوذ ام لا قد يدخل فيه امور اخر معايا فهذه مسألة وهذه مسألة كما كل بالضبط الحيض مانع من وجود الايه من صحة الصلاة لكن هبقى ان الحيض هذا ما كان موجودا هل يعني هذا صحة الصلاة يبقى دي مسألة ودي ودي مسألة واضح كده اذكر انا هو الشيخ يا كل في الشرط انه ملتزم ب يعني منهج محدد له لأن هذا كان يضعه للمعاهد العلميه السنه الثالثه السنه الثالثه لكن حتى نوفل الشرح قال وجب ان ذكر المؤلف السبب والشرط والمانع لكن انني كنت ملتزم ب بمنهج محدد إلى هنا واضح لكي نختم بمسألة سهلة يسيرة الآن الأحكام التكلفية تهمت والأحكام الوضعية إيه؟ فهماً. صح الأحكام التكلفية خمسة والأحكام الوضعية كان لما نرتقي ندخل في الأحكام التكلفية رخصة والعزيمة لكن حتى الآن خمسة نخص من ذلك بأن ثم فروقا ما بين الحكم الوضعي والحكم التكلفي الحكم الوضعي الخطاب فيه خطاب اعلام معي أما الخطاب في الحكم التكلفي خطاب طلب او نهي أو تخيير هو آخر الخطاب فيه خطاب إعلام يعلمك بأن إذا ظهر غلال الرمضان وجب الصيام معي خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين إذا وجد الحيض منعت الصلاة فالشرع قال لك إذا رأيت الحيض لا تصل الخطاب فيه خطاب إيه؟ إعلام وإخبار اما الخطاب في الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او اضطر او تخيري منهما او بينهما واضح دي دي مفاهيم مفاهيم يا شباب مفاهيم طيب قلت ايه الحكم الوجبي ده ايه الخطاب فيه خطاب ايه اخضار الشارع جعل شيئا علامة على شيء وجعل شيئا مانعا من شيء وجعل شيئا شرفا لشيء يقول لك الصلاة إن لم تتطهر لها غير صحيح يبقى جعل صحة الصلاة مرتبطة بالإيه؟ بالتطهر معايا؟ يقول لك مثلا إذا نكح الرجل المرأة في عدتها فالنكاح غير صحيح ليه لأن العدة من صحة الكثير يعني ايه خطاب النص بتاع حكم الوضع ده ايه يخاطبك أنت معايا طب الخطاب ده بقى خطاب ايه يعني بيوحد ايه او بيشير الى ايه او نفهم منه ايه هو ده اعلام واخبار معايا كده ده مفهومة علامة على شيء او سببا شيء او شرطا شيء واضحة اما الخطاب في الحكم التكليفي افعل لا تفعل انت وشأنك معايا يبقى الخطابه فيه خطابه طلب ان او نهي عن الفعل او تخير للفعل مفهومه لما اذا وقفنا مع هذا الفرق فيعني في قد لا اذكر بقيه الفروق نعم مش هو كده في فرق برضه يفرق برضه تفرق برضه لا تغلق فهمك على طرق المساله الأساسية وتنظر الى ما سواه الان الحكم الوضعي هذا الشارع جعل علامات على شيء املاه صح هذه العلامات ادت إلى وجوب او تحريم او تخيير صح انا ماليش دعوه بقى بالتخير او الطلب او كده انا يدعو بالجزئيه الاولى اللي هو ايه جا علامات على شيء يبقى ده الفرق ما يترتب عليها تدي حكم و... تكليفي اجيله بقى انظر اليه بقى لما طلوع الشمس حدث لما الشمس ازالت اقول لك ساعتها ايه وجب عليك ان تصلي الايه هذا الوجوب حكم ايه يبقى خطاب بفعل ولا بس لكن لما اقول لك الشمس زوال الشمس سبب لوجوب الصلاه ده كلفك بشيء ده بقولك ده علامة على ده <تصفيق> فيه ما انا أنا أقولك أنت الفروق هذه فروق دقيقة هو يعني ايه كلمة فرقة أصلا ان في أمور متشابهة لكن في دي لم يتشبهوا فيه وإيه لو كل الأمور لم يتشبهوا فيها ايه ههيبه فيه أصلا ايه واصل والله ايه يتبع نعم كل حكم وضعي يتباع حكم تكليفي كل حكم وضعي لا ليس بشرط الآن هو قال لك الشرط البيع لو تم شروطه صح الباء صح هل هنا في فعل لكن انت تقول لي في ايه مبحذ هيبقى في تخيير والمبحذ على كلمه بعض العلماء ان هو دخل ايه مسامحه لكن لا يلزم من وجود الحكم الوجبي وجود الصق التكليف الباء هو من في العاده هو دخل بعض الصق من التكليف انت سمعت انا قلت له ايه ايه إن هو هل هو كل شوق كل عمره تكليفي قبله شوق ثانيا الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله ده الحكم التكليفي لابد أن أكون قادرا على فعله صحة لا وإلا التكليف بالمستحيل لغيره يعني موجود وغير مستفاغ عقلا معايا الحكم الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف قد يكون مقدورا له وقد يكون غير مقدور له تاني الحكم الوضعي ده لا يشترط فيه ان تكون قادرا على فعله هو قال لك لما الشمس تزول يجب عليك صراط الظهر ازالة الشمس ليست في قدرتك قال لك إذا ظهر هلال رمضان وجب صوم رمضان صح في غير قدرتك ان توجد هلال ايه رمضان يبقى هذا في غير قدرتك معايا وقد يكون مقدورا لك ايه كالقتل مثلا كل هذا ايه مقدورا في فعله معايا يبقى الفرق الثاني واضح الحكم التكليف لابد أن يكون في قدرة المكلف الحكم الوضعي قد يكون مقدورا قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة المكلف الثالث الحكم التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف وما تواثرت فيه شروط التكليف الحكم التكليف ده لا يتعلق إلا بفعل من المكلف أما غير المكلف لا يتعلق به صح الحكم الوضعي يتعلق بالفعل المكلف وغير المكلف الصبي مكلف غير مكلف صح لكن لو ان مال الصبي وصل إلى النصاب وجب فيه الايه الزكاه صح لا وعند في الحكم الوضعي أن وصول المال للنصاب سبب لوجوب الايه الزكاه بغير فعل بغير المكلف حكم لو مش واضح ده نهاية الدرس اللي فروق دول لو مش مفهومين ممكن ننتظر يعني خنصة دقائق ونفهمه عشان ده يسأل في الامتحان إن شاء الله تتهددنا بقى بس هو سأل الامتحان يعني. واضح الكلام الحكم التثليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف عمره ما إيجي يقول يا حذر مثلا صلي او أن الصلاة واجبة على الحجر لا الاحكام التكليفيه دائما متعلقه بمن بالمكلفين ما يجيش يقول لي الصبي تجب عليك الصلاه معيه؟ يبقى ايه يبقى ده الحكم التكلف متعلق بفعل المكلف الحكم الوضعي يتعلق بثاني المكلف وغير المكلف وغير هي المكلف كالصبي والمجنون حتى البهيمه قد يتعلق الحكم الوضعين بها البهيمه اذا افسد يعني زرع طوم بالنهار وجب على صاحبها الايه الضمان معايا لان اصحاب المواشي يحفظونها بالنهار صح لان الصح خالص مش بقول الامثله دي أصحاب النواشي يحفظونها بالليل وأصحاب الزروع يحفظونها بالنهار فإذا أثدت النواشي زرع قوم بالنهار فلا يضمن صاحبها وإذا أثدته بالليل ضمن صاحبها أشتهد أن فعل البهينة تعلق بي حكم لكن الحكم الوضع الفرق الأخير في الحكم الوضعي إيه نعم صح الرابع الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف لابد أن لا يكون عارف أنه ده إيه أنه مكلف به حتى تصح منه النية عشان أقلوا مثالا في النية لأنه عبادة وأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف الإنسان ممكن أن يرث دون أن يعلم أنه قريبهما صح ولا؟ المرأة يقع طلاقها بتلفظ زوجها حتى وإن لم تعلم أن زوجها إيه؟ لكن الطلاقة وقع واضح الكلام أي سؤال آخر شيء إقامة الصلاة واجبة ده حكم تكليف ولا حكم وضعي إقامة الصلاة واجبة ده حكم إيه؟ وضعي صح كلام ده وأين الحكم التكليفي فيه الوجود ناشي <تصفيق> كده لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ده حكم تكليفي ولا وضعي فين الوضع اللي فيه الشرط الأكل من الغنائم حلال حكم تكليفي ولا وضعي فين لا أه أنا أقصد الأكل من الغنائم حلالي بل حكم التكليفي الجائز او المباح الركعة الفجري مستحبة تان لتكليفه ولا وضعه فين الوضع اللي فيه المستحب ده حكم تكليف إيبه ده حكم تكليف معا كده طيب الأمومة مانعة من صحة الزواج ده حكم ايه اين او ما هو المانع بيع الخمر فاسد ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي ها واضح واضح فين الوضع اللي فيه بيع اللبني صحيح حكم وضعي يبقى دي امثله احكام تكليفيه ووضعيه في نهايه اسئله لابد ان يجاب عليها احنا هنبدي السؤال واحد اتفضل انت السؤال اللي كنت ايه ما كل حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي صح كل كل حكم وضعي اعملوا في كراكم فيه كل حكم وضعي لما تذكر تذكر بالامثله لو جيت اسئله ممكن بعض الفهم بس. I will load out allo,